ذلك كتاب الله ويبقيه ودل الذي لا يؤمنون بالوحي ويقيمون قالوا إنا معكم إلا ما نحن مستهزرون الله يستهزر بهم ويمدهم في ثبيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا فلا في المذافة مع ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم الذي استوقدناهم فأما أضاء أكما حوله لهب الله في نورهم وتركهم فإنهم ما في الله يبسرهم Thank you. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ما مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْقَاسِطِينَ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ ظَلَّمَهُ مِنْ بَادِي الْكِتَابِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ آيَةٍ ۗ أُولَئِكَ لا لك هم كيف تكفرون بالله وعطونكم أمواتهم وضاحيكم ثم يميدكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي طلبنا في الأرض جميعا ثم سوادنا السماء فسواهم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 اسْمَاهُمْ فَرَمَاهُمْ بِأَسْمَاءٍ ۖ وَلَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ۖ إِنِّي أَعْلَمُ وعب والأرض وأعلم مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ وَأَنَا أَعْلَمُ مَا تُظْهِرُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِآيَاتِنَا إِنَّ أَصْحَابَ النَّارِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي ۖ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ حذاتنا نصر تقلنا ولا تكونوا أولذ فهمنه ولا نشغروا بأيامنا انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوها من لا تزي نفسها النفس من شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخر منها عدو ولا هم من صور وإلا الجنة من الآية في العلاسهم ونصروا العباد يغفحونا بماكم ويسبحونا للسباب وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم کنون وإن قلوا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شدوا مردوا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حفظة نغفر لهم فطار لهم وسنزيد المحسنين فقدنا الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا لزم ويستسقى منسان طريق وقل نطرف نعصاك الحجر فانفدعت من اثنة عشرة عيناء ونعلم كل ولاس مشرب منه واشربوا من رزق الله ولا تعتم في الأرض من سنين ويقولكم يا موسى لن نصدر على معامل واحد فضع مما تنبت الأرض من نقلها وقفتها نَارُهُ مِنْ أَوْعَادِ سِهَابٍ وَوَصْلِهَا وَأَنَّ التَّصْدِيقَ لِلَّذِي هُوَ عَلَنَا بِالنَّبِيِّ هُوَ خَيْرٌ أَيَمْطُونَ مِصْرَهُ بِأَنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ رَبَّكُمْ عَلَيْنَا ثُمَّ لَكُمْ الْمَسْكَنُ وَأَبَارُونَ رَبَّنَا إِنَّ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا الذين آمنوا هادوا من الذين من آمن بالله واليوم الآخر ولا قلنا ما نفقت ثم من بعد فلولا الله عليكم ورحمة لكم الخاصين ولقد علمه الذي أحدى منهم بالسبت فقلنا لهم كونه طرد الخاسرين فاجعلنا لا أفكالا لما بين إلينا وما خلفها وما عظة للمتقين وإبقى نوسى لقومه إن الله يأمر أن تذبحوا مقر قالوا أتتخذنا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا اضغلنا ربك فبيننا قال إنه يقول إنها بطرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فقالوا ما تؤمرون قالوا دولنا ربنا يبين يَقُولُونَ قَدْ مَسَّتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ قَنِيَةُ الْحِجَارَةِ أَوْ عِشَّتْ قَصْوًا وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْرَبُ فَيَغْدُو مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْوَةٍ رَائِحَةٍ مِنْ طِيبَاتِ النَّارِ أفَتَظُنُّونَ أَن لَكُمْ وَقَدْ كَانُوا يَفْهَمُونَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ كَأَنَّهُ صَعْقٌ وَلَا يَحْمِلُونَهُ إِلَّا مَا وَإِذَا نُودِيَ قويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عيد الله يشتغني همنا قليلا قويل لهم مما تدمج أيديهم وقويل لهم مما يكسبون وطالوا لا تمسنا النار إلا أياما من عيد الله عهدا ولن يخلق الله عهده أن تقولون على ما لا تعلمون بل در لا الْأَمْرُ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا من لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيَتَخَوَّنَ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ فظهرون عليهم بالإثم والعضوان وإن يأتوكم مسارة فأذنهم محرم عليكم أفرادهم أفتؤمنون ببعض الكذاب وتكفرون ببعض فما تساء من يفعر ذلك منكم إلا خسر في الحياة للطنيا ويوم القيامة يردون إلى يَدْعُونَ بِرُوحِ الْقُرْصِ فَكُلَّمَا جَاءَ رَسُولٌ لِمَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ اسْتَكْبَرُوا فَطَرِيقًا كَذَّبُوا وَطَرِيقًا تَقَتُّلُوا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلٌّ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا فسما اشتروا به آموزهم من يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من ربه على من يشاء من عباده ففاروا بوضع من على غضب ولن كافرين عذاب مهين واندقناهم آمو بما اللَّهُ الله قالوا نبيوا بما أنزل الله بما وراء وهو الحق مصف فلما كل ورجاكم موسى بالبينات ثم اتخذكم العجل من بعضهم وأنتم ظالمون وإذا قرنا نتابتنا فعنا قطعكم وطوركم بقوة واسمعوا وعنوا سمعنا ورصينا وعشبوا في قلوبهم العجل بكبرهم قل بئس ما يأهوكم به ما نقل إن كنتم إن كانت لكم خالصة مئتون للناس فتمنعوا الموتين والصادقين ولن يتمنعوا أبدا بما قد تمت أيديهم الضررين للظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لبعن لبعن الفسرة ومن هو في مزحزه من العذاب أن يعمر والله مصير بما يعمل